اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير النغوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جاء أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لينكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن يُعَذِّبِ اللَّهُ عَنْهُم أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُونَ وَلَيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ومن ليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعين قل حسبي الله عليه يتوكل المتوقعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 I'm والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لقوم يتفكرون أم والسماوات والأرض عالماً غير والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لكتدوا به من سوم إن يوم القيامة وبدا لهم من الله من يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسروا وحاق فإذا مس الإنسان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 وكنت من الكاتر ويوم القيامة كرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهاز عن شيء وهو عما كن شيء وكيل لم نقليد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 فالصور ففعق من في السماوات ومن في الأرض إنما شاء الله ثم في خفي أخرى فإذا نقيا ينظرون وأشرقت الأرض بمولر قال الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم وينذرونكم لقاء غَاوٍ عَمَلُكَ كَافِرٍ قِيلَ دُخُولُ أَجْرًا خَالِدِينَ هَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ الَّذِينَ اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدينا السرّاط المستقيم سرّاط الذين أنعمت عليهم غير النقض عليهم ولا وربنا amo con أَقُولُنَ شَيْئَ الرَّحْمَةِ وَعِلْمًا فَأَقْفِلْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَ عَذَابٍ جَهِينٍ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَلِيٍّ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ومن إِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِسَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ فَقَدْ رَحِمْتَ الْمُجْرِمِينَ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 ادعو الله مفلصين له الدين وله كريه كافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من أمري على من يشاء من عبادين يَوْمَ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَيَقُولُ الْمَلَأُ وما والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان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 and يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من اللهم من ومن يضل فما له منها داد الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 I don't Yeah. Mm -hmm. and I'm doing it. ستذكرون ما أقول لكم وفوروا إلى الله إن الله بصير بالعباد فقالوا الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعا نسوء الأب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ودخلون يتحجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبع فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم جهنم دع ربكم يخفف عننا يوم من العباد. قالوا تك تأتيكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدع وما ولهم سوق الدار الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب اصبر ان عد الله حق واستغفر لربك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان بيغير سلطان اتاهم ان في صدورهم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 لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخليين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بارك الله ربكم خالق كل شيء إلا إله إلا هو فأنا تُوفَكُون كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِحَدُودِهِ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لكم الْأَرْضَ قَرَارًا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 صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم وأمرت أن أسلم برد العالمين، هو الذي خلقكم من, من, من تراب ثم من نطفة ثم من ألق ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شروخا ومنكم من يتوفى من وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَنًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول لهم كن فيكون ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أنى يُصردون الذين كذبوا بالكتاب ومما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 تَمْرَحُونَ فِي الارضِ بِمَيادِ الحقِ وَبِمَا قَوْلُ تَمْرَحُونَ فَدْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ دْخُلُ ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فاصبر إِنَّ عَهْدَ اللَّهِ حَقٌّ فإما فإما نبينك الذي وعدنا فإما نبينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ وَلَقَدْ رُسُلًا ما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم واشد قوتهم وعاثارا في الأرض فما مَا أنهم ما كانوا يكسبون فلما جاء فانفقوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت من قبل سُنَّةُ اللَّهِ التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك الكافرون الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر. الله اللهُ أكبر.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 تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن العربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آل وقالوا قلوبنا, أك... وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذارنا وطر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا آمنون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما علاهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يكترثون الزَّكَاةَ وهم بِالْآخِرَةِ هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انداد ذلك رب العالمين وجعل وبارك فيها وقدر فيها أقواتا في أربات أيام سواء سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوما أو كرها قالت أتينا طائعين فقضى هن وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الأزيز العظيم فإن أعرفوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة آذي وثمود الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله ربنا لنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ورب صائقة مثل صائقة آدم وتمد بإذجاب أدم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن تعبدوا إلا الله.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 وَأَمَّا ذِمَّةُ فَعَتَيْنَاهُمْ فَاشْتَهَبَ الأَمَالُ الْهُدَى فَأَقْبَلَتْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ السلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جهودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تأملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم اغداكم فَأَصْبَحْتُمْ من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرنا وقيضنا لهم قرنا فزي وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ما هو لهذا القرآن والقافية لعلكم تغلبون؟ فلنذيقن الذين كفروا على بين شهيد. ربنا أدنى الذين أظلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكوننا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقعوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أو فصكم ولكم ولكم فيها ما تدرون نزل من رهول راحي ومن أحسن قولا من ماذا الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله عليكم رحمة الله الله اكبر الله اكبر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 سيئة يدفع بالتي هي سلفا إذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد وما يلقاها إلا الذي صبر وما يلقاها إلا حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان زرع فاستأذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسودون الشمس ولا للقمر واستدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون الله الله أكبر. الله أكبر. ومن آياته أنك ومن آياته أنك ترى الأرض عجباً فإذا أنزلنا عليها الماء. ومن آياته أنك ترى الأرض هردة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا من الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذي لا فَمَن يَرْقَىٰ وَالقافَ لَخَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِغَنَمَ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله اكبر الله اكبر سبحان الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيك نعبد وانياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما جاءهم وإنه لكتاب أزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته آجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم أما أولئك ينادون من مكان وقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم, لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للأمين الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله